الحمدلله وكفى وسلام على عبدي الذين اصطفى لا سيام النبي المشلبة والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل العظام المستكملين الشرفة وبعد نزلنا مع القاعدة الأصولية من قاعدة العمل بالعموم الأصل العمل بالعموم الحق بأن هذه القاعدة من الأهمية بمجا... بمكان لا سيام وأن جماهير الأصوليين هم أكثرهم أشعرها جماهير الأصوليين يرون عدم العمل بالعموم حتى نبحث عن المخصص وهذا تعطيل النصوص هذه مخلافة ظاهرة لقول الله على وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وقول الله على ما يطع الرسول فقد أطاع الله وقول الله جل فعلا فلا وربك لا يؤمن حتى يحاكموك في مشجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقول الله على وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا الله رسول أمر أن يكون لهم الخيالة من أمرهم الحق بأن قول بعض الشفائية وعلى بعض نحن بلا ممن قال بوجوب العمل بالعموم إذا أتى ولا نبحث عن المخصص إلا إذا أتى المخصص نعمل بالمخصص لكن الأصل العمل بما جاء عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويعني الدليل يستدرون بقول النفس السلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه بأن الصحابة جميعا سلموا بهذا الحديث وهو على والحق بأننا نقول الوقاعة كثيرة جدا تثبت بأن الصحابة الكرام كان إذا أتاهم الأمر من أمره وسلم لا يبحثون عن مخصص ان كان عاما ولا يقولون ننتظر المخصص بل يقولون سمعنا وأطعنا هم الأصل أنهم يسألون أقال رسول الله فإن قيل لهم نعم قال رسول الله انتهى ولذلك لما قال الله تعالى لما جاء أنس قال جئت أبا طلحة رضي الله عنه أرضاه والكؤوس تدور على الرؤوس ثم قال الصارخ إن الله أنزل في الخمر فلما قرأ القارئ حتى وصل إلى قول الله تعالى فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا ولما قال إن الله ورسول الله ينهيناكم عن الحمر الأهلية لم يبحثوا شيئا عن عن شيء من تخصيص ولا غير تخصيص العمل بما جاء عن النبي الأمين وأنت ترى انسياء والقيادة التام من الصحابة بفعل إنه وسلم عمر الخطاب يطوف وينظر الحجر الأسود يقول أنت حجر لا تنفع ولا تدر ولو لأني رسول الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك الأصل في هذه الأدلة على أنهم كانوا اولا ينظرون فعل النبي إذن نفعل قال النبي إذن نسمع ونطيع ولا يبحثون عن تخصيص ولا غير تخصيص هذا بالنسبة للقول على أن الأصل في العمل بالعموم القاعدة الأخرى إن شاء الله تأتي تترى بإذن الله الله يصل لنا إتمام هذا الكتاب بلغنا ثلاث أربع الشوط حتى نفتح في كتاب الشهاد الفحول أيضا وننتهي منه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا